كتابلَ تُكسدَّ فيِي الأوْض مَّتَينِ وَلَ تعل وَلَ تعل النَّعل كَ كبير فإذا جعدُونهُما بَعثنَا عَلَكُم عباد لناذَثنَا عَلَيكُم عبادًا للَنا أُل بَأْس شَديد فجاسُخِلَلَّي وَوكان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 وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَذَكَّرُوا مَا نَسُوا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ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 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 كمحظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما نخولا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 ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 ويظن عنهم بتغير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 خبيرا بصيرا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 كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك منا أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي أَحْسَنُ أحسن إن يَنزَغُ ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجه لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا جَكُمْ ضَرَّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّمَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تجدوا لكم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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتح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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيَكُونُوا عَنكَ حَصِيدًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا إِذًا شَيْئًا قَلِيلًا إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكَ بِذِلَّةٍ كَبِيرَةٍ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَلَوْلَا أَن نَّصَرُوكَ لَقَدْ يفزيونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّتُ مَا هُوَ قَدْ أَرْسَلْنَا طِبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنَُِّنُ مِنَ القُرآنمَا هو جفَاء وََرحمَةُ للِمُؤمنينَ وَلَا يزيد الظَّالِ مِنَ إِللاا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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنَ رَبِّكَ إِنَّهُ ظَلَمَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل إن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض يظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوى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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان قوت الا بشر الرسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لننزلنا لننزل عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما نأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا وَقالإِذَا كُ عِضَامَو وَرخة إِا لَ بثُونَ خلَلقًا جديدد أَولَْ يَرَو أن اللهَّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَربَ قادِرٌ على أي يَخلقَ مِثهُم وَجَعَلَلَهُم أَجَ الل رَييدَ فيِي فَبَ اللهَّمونَ إِلَّ كُفُور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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قل اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى